وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم بِهِ ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مَعَ الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد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 يَفُوْ عَلَى النَّارِ وَلَوْ تَرَايَذُقْفُوْ عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوْ ولو رد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 فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأْ إِلَّا أَوْ يُغْنِ اللَّهُ يغلله وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أُنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ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 زينون والذين كذبوا بآي إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به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 فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا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 اَصْلِحْ ثُمَّ تَبَ مِن بَعْدِهِ وَاَصْلِحْ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ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 الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية تدعونه تضرعا وخفية لين من هذه لنكونن من الشاكرين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 وَكَذَّبَ bəhə qəomqə, wə həl-həqq qəl-ləstə əl-kəm-bəqəm, əl-kəməkəm, əl-kəməm, əl-qəməkəm, əl-qəməm, əl-qəməm, əl-qəməkəm, əl-qəməm, əl-qəməkəm, əl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 يطيل في الأرض حي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 ذٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُوا۟ بِهَا هؤلاء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 تُبَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الحق وكنتم عن آياته وَكُنْتُمْ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 تِمٌّ مِنْ نَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ قُنُوزٌ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَر وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لقومين.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 ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُرْجَعُونَ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ يَمِينِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمه وكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِم كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا إِذَا شَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نبي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 وَلَ النَّْ مَثوكُمْ خَالِدينَ فِيهَا إَِّ مَ شَ اللهَّ إِن رَبَّّكَ حَكِيمٌ عليم وَكَذَالِكَنُ وَلّ بَعضَ الظَّالِمِينَ بَعظَابِمَا كَُوا يكْسِبون.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 وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَٰجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا